بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ذي الحمد لله المتفرد بالكمال الحمد لله ثم الحمد لله على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من صدق معه أحبه وأدناه ومن عاد به كفاه ومن ومن, ومن التجى إليه حماه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه خمى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه المبارك وارتغاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني في الله الصدق مع الله زاد المهاجرين إلى الله وعدة الراحلين للقاء الله الصدق مع الله تجارة الرابحين وفكاك المأسورين بين يدي ملك يوم الدين الصدق مع الله الذي لا يعطيه الله إلا لمن أحده واصطفاه الصدق مع الله الذي تصبح معه القلوب نقية من الشوائب بريئة من الإشراك مع علام الغيوب الصدق الصدق مع الله الصدق مع الله الذي أكرم الله عز وجل به أمما فأوجب لهم الدرجات وأعلى لهم المقام وسهل لهم المرام الصدق مع الله فضل السلف على الخلف الصدق مع الله أمية الخلف بعد السلف الصدق مع الله من لا يتمنى أن يكون مع الصادقين الذين أخلصوا لله عز وجل في ظواهرهم في بواطنهم قوم وأي قوم إن تكلموا تكلموا لله وإن أخذوا أخذوا لله وإن أعطوا أعطوا لله الصدق مع الله منحة الربانية وعطية إلهية أين سبيلها أين طريقها أي مقام أعظم وأجل للعبد إذا لقي الله يوم يلقاه وقد لقيه صادقا مخلصا لوجهه الكريم أي ساعة أعز من تلك الساعة إذا حضر على العبد أجله فحانت قيامته وذنت ساعته ولقي الله عز وجل وانتقل من هذه الدنيا وقد صدق مع الله عز وجل في قوله في عمله في ظاهره في باطنه في ليله ونهاره في صبحه ومسائه أين سبيل الصادقين أين سبيل المفلحين الذين سعدوا بالإخلاص بوجه الله الصدق مع الله أعظم منحة يمنحها الله عز وجل بعد الإيمان لا قيمة للعبادات ولا قيمة للأقوال والأفعال ما لم تكن مبنية على الصدق مع الله عز وجل أين سبيل الصادقين أين طريق المنيبين المتقين المخلصين اول طريق لتحقيقه اول سبيل لوجود الصدق في القلوب أن يؤمن العبد بربه حقيقة الإيمان أنت أن يتعرف على هذا الرب الذي يريد أن يصدق معه أن يعرف من هو الله الذي يريد أن يصدق معه في القول والعمل أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته فيكون الله أحب إليه من كل حبيب وأن يكون الله أدنى إليه من كل قريب حتى إذا جاءه المطمع كان طمعه في ربه ورجاؤه لرحمة سيده أحب إليه من كل رجاء ومطمع أن يتعرف على الله حتى إذا نزلت به الخطوب والكروب توجه إلى علام الغيوب بقلب لا يعرف سواه لا يستغيث بغيره ولا يستجير بمن عداه من للعبد الصادق غير ربه يكفيه يناديه ويناجيه فإذا تعرف العبد على الله بأسمائه وصفاته توجه إلى الله في صرائه وضرائه في عسره ويسره في منشطه ومكرهه إذا أتته النعمة إن كسر لله عز وجل وذل لله سبحانه وتعالى وتحبب إلى الله بتلك النعمة إن كانت الأموال سخرها في محبة الله فكم له عند الله من يد بيضاء قد خطت في صحائف الملك ملئت من العطاء والجود والسخاء لوجه الله وكل ذلك بالإيمان بالله عز وجل إن الإيمان إذا نزل إلى القلوب صنع الأمور العجيبة صنع المواقف العجيبة مع الله تبارك وتعالى إن الإيمان إذا تغلغل إلى سويداء القلب وجدت الجوارح تصنع الأمر العجيب فيمتلئ قلب العبد إيمانا بالله عز وجل بأسمائه بصفاته فيدعوه ذلك إلى صدق المعاملة مع الله قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين لا كل المؤمنين من المؤمنين أقوام كمل إيمانهم وقوي في الله اعتقادهم وبرجاؤهم صدقوا مع الله في الرغبة وصدقوا مع الله في الرهبة فأيديهم عند الله عزيزا الرذع الأكفة إلى الله يستغيثون به ويستجيرون وجدوه سميعا مجيبا حسيبا رقيبا وإن رفعوا لا كفة في الضراء وجدوا في الأموال والأولاد قلوب آمنت بالله حقا وذلك لله عز وجل تعبدا ورقا فهذا هو السبيل الأول لتحقيق, لتحقيق الصدق مع الله عز وجل وكلما وجد الرجل كاملا في إيمانه خالصا في عقيدته مع ربه وجد المواقف التي يبيض بها الوجه ويدقل بها الميزان الإيمان الذي يسعى المؤمن الصادق للمحافظة عليه لزيادته لترسيخه في قلبه وفعاده أما السبيل الثاني لتحقيق الصدق مع الله فالاهتداء بأنبياء الله ورسل الله عز وجل وخيرة عباد الله من الأقوام الصالحين الذين قص الله عز وجل أخبارهم وذكر مواقفهم السابقه التي اذا اذا سمعتها الاذان رقت لسمائها واذا علي عرفت هم قلوب خشعت من معرفتها الصدق مع الله يتجلى ويظهرك انت كاحسن ما ان ترى في انديا الا في رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كم لهم من دعوات كم تنزلت في أخبارهم من آيات إذا قرأتها وجدت القوم صدقوا مع الله عز وجل نزلت بهم الشدائل واذلهمت بهم الخطوب والكروب فنادوا الله عز وجل والتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى كم في قصصهم, كم في قصصهم عبرة من عبرة لأولي الألباب وعظة لأهل السداد والصواب اقرأوا قصصهم اقرأوها بقلوب حية تعي هذه المواقف التي صدرت من أكمل الأمة إيمانا بربه من الأنبياء من صفوة الله الذين هم أحب الخلق عند الله عز وجل وأعلاهم مكانا الصدق مع الله تجده في صبر في أيوب وشكوى يعقوب تجده في قصص أولئك الخيرة المصطفى إذا قرأت القصة وجدت, ل وجدت, ل وجدت الصدق في القول والعمل وجدتهم لا يرجون سواه ولا يستغيثون بأحد غيره قد صدقوا مع الله عز وجل في الدعوة وأنابوا إلى الله عز وجل في ظاهرهم وباطنهم نعم القوم والله أنبياء الله القدوة التي دعان الله عز وجل إلى الاقتداء بها إلى الاقتداء بها إلى السير على نهجها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فلن تجد قدوة في الصدق مع الله مثل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدين لذلك إخواني تفكروا في أخبارهم وانظروا إلى قصصهم وانظروا إلى يعقوب وقد ضاقت به الدنيا ضاقت بضاق به الحال فاشتكى إلى الله عز وجل فتولى من ذلك البلاء والصدع بعد ذلك العناء الى الله تبارك وتعالى مظهرا الانفاقه والولاء فناداه ونعم المنادي ونعم المنادى انما اشكو بثي وحزني إلى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله ما اعظمها من كلمات خرجت من ذلك النبي الصادق فجاءه الفرج من الله وجاءه العز والتمكين للذرية والتيسير للأمر وجمع الشمل الذي كان يرجوه اقرأوا قصص الأنبياء فكم فيها من معالم التضحية والوفاء كم فيها من قوم باعوا الدنيا واشتروا الآخرة فكانت النفوس سهلة رخيصة كل ذلك لكي يرضى الله عز وجل عنهم بذلوا الأرواح بذلوا الأوقات ونزلت بهم البلايا وحلت بهم الخطوب والكروب ومع ذلك ما زادتهم إلا إيمانا بالله وتسليما وإذعانا وذلة وفاقة إلى الله عز وجل وإن أصابتهم الصرا وجدتهم لها شاكرين وعلى الله بها مثلين هذا نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عن تلك اللحظة العجيبة وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون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 الله أكبر نبي ملكه الله عز وجل وأعلى مقامه وشرفه ويسر له جنود الأرض وجنودا بين السماء والأرض وجنودا على السماء تأتيه بالأخبار عشية وضحاء ومع ذلك يقول لما سمع كلمات هذه النملة مفتخر ولا عز ولكن ذل لله فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ذل لله لما عرف نعمة الله فصدق مع الله عز وجل في نعمته ثم انظر إلى افتقاره إلى ذله بين يدي الله عز وجل لم يغره ذلك العز والتمكين حتى قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فصلوات الله وسلامه على تلك الأرواح الطيبة وصلوات الله وسلامه على تلك القلوب العالمة العارفة التي رضيت بالعبودية لله حقا وصدقا إخواني في الله على نهجهم على طريقهم في الأقوال في الأفعال أن نصدق مع الله عز وجل اعتساء واقتداء واقتفاء لآثارهم أما السبيل الثالث وأما السبيل الثالث للصدق مع الله عز وجل فمعاشرة الأخيار معاشرة الأخيار أعظم معين للعبد على الصدق مع الله سبحانه وتعالى من عاشر الأخيار قذف, قذف خيرهم في قلبه محبة الخير ومحبة المعاملة مع الله عز وجل ووجد الأنس في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى لهذا الصدق للصدق مع الله ساعات ولحظات يظهر فيها صدق الصادقين فيسأل الإنسان عن تلك اللحظات متى يعرف الإنسان نفسه أنه صادق مع الله عز وجل والجواب هناك مقامان هناك مقامان يظهر فيه صدق الصافيهما صدق الصادقين وفتنة المفتونين أما المقام الأول فمقام الضراء وأما المقام الثاني فمقام السراء إذا نزل الضر بالعبد جاءه البلاء وجاءه الاختبار والامتحان من الله تبارك وتعالى لكي تظهر فيه المعاد لكي تظهر فيه القلوب المؤمنة الصادقة مع الله عز وجل إذا نزل البلاء بالعبد المؤمن يظهر عندها صدق إيمانه وصدق اعتقاده وإخلاصه لوجه الله سبحانه وتعالى إن البلايا إن الرزايا تكشف عن معادن طاهرة تكشف عن معادن رضية بالله ربا حقيقة الرضا هذه البلايا تكون في النفس تكون في المال تكون في الأهل تكون في الأولاد فإذا أصيب عبد الله ببنية في نفسه أو أصيب ببنية في أهله وولده أو في عزيز عليه أو في كريم لديه فعندها يظهر المحك فيظهر صفقه مع الله عز وجل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 قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون يكون الإنسان في دعة وسرور في لحظة نشوة ثم يفاجأ بذلك الخبر الذي ما كان يحلم بسماعه بفقد العزيز لفقد العزيز عليه من الوالد والولد لفقد العزيز وعندها تجيش النفس بالأحزان تجيش النفس بالشجاة والعساء ولكن يأتي الإيمان يأتي الإيمان لكي يصرخ من الأعمار إنا لله كل لله عز وجل وإنا إليه راجعون يقولها قلب صادق عرف الله عز وجل علم أن في الله عوض عن كل فائد فتكون تلك المصيبة خيرا له من حيث لا يحتسب فكم لله عز وجل من عباده الصادقين في مواقف البلاء والشدة من مثل هذه المواقف ما تجلى فيه صدقهم مع ربهم ويقينهم, ويقينهم في خالقهم إذا جاء البلاء إلى العبد فليعلم سنف أن سنف الله يمتحنه إذا جاءك ما يسوء لا سمح الله فاعلم علم اليقين أنك في ابتلاء واختبار من الله إذا نقصت الأموال أو نقصت الأولاد أو تبدلت الأحوال فارضى عن الله على الله أن يرضى عنك وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة قلتها ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فعوضها الله من عوضها الله عوضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتها بقلب صادق مع الله عز وجل فكان الله معه صادقا وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أنه بعث إلى رجل قسمه من الغزو فلما جيع له بقسمه قال الرجل ما هذا قالوا قسمك دعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك فقال والله ما لهذا قاتلت ثم مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذا قال قصبك ابعثت به إليك قال والذي بعثك بالحق ما لهذا قاتلت إنما قاتلت لكي أضرب بسهم فيها هنا وأشار إلى ترقوته رضي الله عنه وأرضاه فتولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق فضرب بسهم في الموضع الذي أشار إليه لذلك إخواني فإنه من أجل نعم الله عز وجل التي تدعو العبد إلى الصدق مع الله الصدق في الضراء والصدق في السراء إذا جاءت النعم والمنن إلى العبد فليعلم أن الله عز وجل يبتليه لكي يكون صادقا قريبا من الله أما الصادقون فشأنهم في نعم الله عجب ان جاءتهم الأموال صحت بها الأيدي في محبة الله ومرضاة الله يسيرون في الظلمات إلى بيوت الأيتام والأرامل يعز عليهم المال يضنون نهارهم يمضون نهارهم في العناء والنصب والتعب حتى إذا أطبق الليل عليهم ساروا إلى رحمة الله ساروا إلى رضوان الله إلى بيوت العرامل والمساكين والبائسين لكي يفرجوا الهموم والغموم لكي يتحببوا إلى الله عز وجل فيرووا من الله منهم صدقا لذلك إخواني إن النعم إن المنن محنة من الله تبارك وتعالى فإذا جاءتك النعمة تذكر الماضي الذي فقدتها فيه تذكر الماضي الذي فقدتها فيه تعرف على الله من خلال النعمة وقل بلسان الحال والمقال كنت ضعيفا فقوان الله وكنت فقيرا فاغنان الله وكنت محروم من فاعطان الله فما من عبد صدق في نعمه الله في نعمته إلا بارك الله له في تلك النعمه وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة النفر الأقرع والأعمى والأبرز وكيف امتحنهم الله عز وجل كيف نجاء ذلك الأعمى بصدقه مع الله تبارك وتعالى إخواني الصدق مع الله لا يقف على الطاعة الصدق مع الله يكون إذا بلي الإنسان بغير الطاعة يكون مع العاصي في عصيانه فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل له له تلك الأبواب التي هيئت للتوبة أن يصدق مع الله في المسير إليها فلا يأس من رحمة الله ولا قلوط من روح الله أبواب مسهلة للطارقين والسائرين فإذا بلي العبد بمعصية الله فليصدق مع الله في الإنابة إلى الله إن العبد العاصي إذا أتته المعصية فتسيئ تزينت له فآثر مرضاة الله على تلك المعصية عوضه الله خيرا منها ولو فعلها وبلي بها فإن مقام الصفق مع الله نسهل الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر المشهورة الذين كانوا في الغار قال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحذبها وراوتها عن نفسها فانتنعت حتى إذا احتاجت فقلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك قال فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه قال فتقال اللهم ثم إني تركتها اللهم إن كنت تعلم أني تركتها لك وخوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عز وجل عنهم الصخرة إخواني إن المعاصي إذا بلي بها العبد وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل بعد أن أصاب حلاوتها ولذتها فإن الله تبارك وتعالى يفرح من في تلك الإنابة إليه ويعوضه خيرا من حاله قال الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال بعض العلماء يبدل الله سيئاتهم حسنات يجعل مكان الإساءة حسنا فبعد أن كان عاصيا لله يؤذي عباد الله يصبح مطيعا لله يحسن إلى عباد الله ويحاول تفريج الكربات عن عباد الله فتتبدل الإساءة حسنا الصدق مع الله يكون مع المطيعين في طاعتهم فأحوش الناس إلى الصدق مع الله هم الهداء وهم الدعاة إلى الله هم أحوش القوم أن يصدقوا مع الله في دعوتهم أن يصدقوا مع الله في الدعوة إلى الله كم من كلمات نقولها كم من مواعظ نحبرها كم من خطب نقولها ولكن لا يبقى ولا يدوم ولا ينفع إلا ما كان خالصا لوجه الله لذلك إخواني أحق من يصدق مع الله هم العلماء والدعاة والهداة إلى الله وخلفاء العلماء من من طلاب العلم ومن الشائرين في طريق الدعوة إلى الله اصدقوا مع الله في الدعوة حتى تقع تلك الكلمات في مواقعها حتى تصيبوا بها رحمة الله عز وجل إذا أراد العبد أن يفوز برحمة الله ورضوانه في دعوته فليصدق مع الله فليصدق مع الله في تلك الدعوة وليكن كلامه لله وقوله لله ودعوته لله أحب ما يكون عنده أن يرضى الله عز وجل عن دعوته ان تكلم تكلم لله وإن قال قال لله وأحب ما يكون عنده أن تجتمع العباد على محبة الله وطاعة الله الصدق مع الله يكون مع الأبناء حينما يربيهم على طاعة الله ومحبة الله وينشئهم على الصلاح والتقوى ويهديهم إلى سبل الفلاح والرضا الصدق مع الله يكون مع الزوج في حاله مع زوجته حينما يعاشر من أجل أن يكرمه الله بالذرية الصالحة التي تقر بها العين وترتهبها وترتاح لها النفوس امنية انبياء الله اذ قال عن نبيه زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء الصدق مع الله يكون في الخلوة حينما, حينما تقوم في جوه الليل وقد وجدت لذة النوم والكراء لكي تنتصب بين يدي الله عز وجل وقد نامت العيون وهدأت الجهون ولم يبقى, ولم يبقى إلا أن تتلقف رحمة الله في دقائق معدودة تتلو فيها الآيات وتدمع فيها من خشية الله عز وجل وحيدا فريدا تبكي على ما رضي الأسافي جنب الله تبكي على السيئات والأوزار وترفع الكف إلى الله تناجيه بحسن الختام والثبات على داء والثبات إلى بلوغ دار السلام الصدق مع الله يكون مع العبد خاليا إذا ذكر الله ففاضت عيناه فحرام أن تمس النار عين بكت من خشية الله والصدق مع الله يكون مع العبد إذا قام أمام الناس فصار في المشهد يعجبت به الأقوام وارتقعت اليه الابصار فاصبح بين المعامله مع الله والصدق مع الله وبين ما سوى ذلك فيصدق مع الله في قيله ويصدق مع الله في قوله اخواني يا عباد الله لا قيمة للحياه الا بعبه معاملة الله بماذا سعد السلف بماذا سعى السلف هل ذلك الا بالصدق مع الله عز وجل هل سعى السلف إلا لما جعل الليل لله والنهار لله والقول والعمل لله دعوة إلى أن نسير مع السائرين إلى أن نسلك مع السالكين إخوتي في الله لا بد من دمعة الفراق لا بد للعبد أن يلقي آخر نظراته عن هذه الحياة وعندها والله نتمنى أن نكون مع الصادقين ودارك الحياة قبل أن تبكوا عليها كم في القبور من أقوام يتمنوا أن يعادوا إلى هذه الحياة لكي يصدقوا مع الله في أقوالهم وأعمالهم كم من أمم عاشت سنين وأعمار ومكن الله لها وسهل لها وما صدقت مع الله في أقوالها وأفعالها لو رأيتها الآن في البرزخ والدار الآخرة في حصرة لا تنقطع في ندامة لا تنقطع إخواني قبل البكاء حيث لا ينفع البكاء وقبل الندم اقبلوا على الله بالقلوب والقوالب اذا وقفتم بين يدي الله فاصدقوا في عبادة الله وأنتم عابدون استقوا, استقوا في عبادة الله في تلاوة القرآن في القيام في الركوع والسجود اتسوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم فقد كان اصدق العباد مع ربه في عبادته كان اذا قام في صلاةه كانت قراءته تأز في صدره كغلي المرجل لها صوت من العزيز ومن الخوف من الله تبارك وتعالى ولقراءته أثرا وكان صادقا مع الله عز وجل في معاملته في محبته لربه في طاعته ائتسوا به فلكم فيه القدوة الحسنة إخواني في الله دعوة أن نعيد النظر في أحوالنا دعوة أن نعيد النظر في هذه الأيام والليالي في الأقوال والأفعال كم من إنسان كاذب في قوله يظهر للناس الصدق في قيله كم من صديق يزعم لصديقه صدق المودة والقلوب تنطوي على ذلك ألا نستحي من الله ألا نستحي من الله نزعم الأخوة في الله حتى إذا جلسنا هش بعضنا لبعض وولى الظهور بعضنا لبعض استباح المسلم عرضا أخيه المسلم كيف نلقى الله بهذه الفضائح. كيف نلقى الله بالكذب في المعاملة كيف نلقى الله بغش المسلمين كيف نلقى الله بنقض العهود والعهود كل منا والله مرتهن بأمانة لكي يصدق مع الله فيها ان أصبح فعلم أنك ممتحن في صباحك لكي تصدق مع الله في ذلك الصباح وإن أنسيت فأنت كذلك إذا أصبح وأنت ماض إلى عملك ووظيفتك اتق الله أن يرى, أن يرى الله منك كذبا اتق الله أن تكون كاذبا في قيلك اتق الله أن تكون كاذبا في خبرك وكن صادقا مع الله فإن الله يحب الصادقين إن الله عز وجل إن الله لا يرضى للعبد أن يستديح حرمته بالكذب على عبد من عباده لنتق الله في الأقوال والأفعال لنتق الله في أحوالنا في ظواهرنا في بواطلنا دعوة أن نعيد النظر في جميع أمورنا ونجدد المسير إلى العلي الكبير بالعمل الصالح الذي يوجب رحمته ويوجب الفوز بكرامته إخواني والله لا قيمة للحياة ولا قيمة لهذه الأيام والليالي ما لم يكن العبد فيها صادقا مع الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسناء وصفاته العلى ووجهه الكريم ان يرزقنا الصدق معه اللهم انا نسالك الصدق في القول والعمل اللهما انا نسالك الصدق في القول والعمل اللهم انا نسالك في القول والعمل اللهم احينا حياه الصادقين اللهم احينا الصادقين واكتب لنا بوفاء واكتب لنا بخاتمه الصديقين واحشرنا في زمرة زمره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه سيد الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكتب له أجرى ما قدر وردت أسئلة كثيرة جدا أيها الأخوة كان منها, ك... كان منها أسئلة خاصة للشيخ نوصلها إليه إن شاء الله تعالى وكان منها أسئلة يعرب فيها كثير من الأخوة عن محبتهم للشيخ الله <تصفيق> وكان منها أسئلة هي في خالج موضوع المحاضرة فحاولنا بقدر الاستطاعة وعلى حسب الوقت ان شاء الله تعالى أن ندخل ما هو أهم فأهم ورد الكثير من الأسئلة من إخواننا الشباب يقولون أنهم ممن يحب الله ورسوله ولكن نفوتهم تضعف يقولون أنهم ممن يحبون الله ورسوله ومن من من المتزمين ومن من يشتركون في حلقات تشفيض حلق القرآن ومن من في المراكز الصيفية ولكن نفوتهم تضعف كثيرا وكثيرا ما يرتكبون بعض المعاطي وقد تكون أحيانا من السبائر ويريدون من الشيخ نطيحة في ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أشهد الله على حبكم في الله وأما ما سألتم عنه من وجود الضعف أمام المعاصي وأنها قد تكون من كبائر الذنوب مع أنكم منتزمون بشرع الله مهتدون بهدي الله فالجواب أن الإنسان في هذه الحياة مطالب بالجهاد ومطالب بالصبر على طاعة الله عز وجل ومرضاته لهذا الضعف الذي ذكرتموه أسباب تدعو إليه لهذا الضعف أسباب تدعو إليه قد يكون بعضها بسبب ضعف الإيمان وهو أن الإنسان لم اهتدى لم يكن راسخا في هدايته وكان عنده نوع ضعف ومرض بالقلب وبعضها وقد يكون بسبب التقصير في بعض فرائض الله عز وجل فلم تنهى الطاعات عن محارم الله لذلك فإن أول ما ينبغي عليكم أن تعالجوا الأسباب الداعية لكم إلى محارم الله إن كانت الأسباب بسبب الفراغ فاقضوا ذلك الفراغ في طاعة الله وإن كانت الأسباب بسبب الجلوس والتساهل مع قرناء السوء فأعلنوها دعوة للبراء لله وفي الله من أعداء الله إلا أن يطير الله عز وجل فعالجوا الأسباب التي توجب البعد عن هذه المحارم وأما قولكم إنكم جلستم في حلق القرآن فعدوا ذلك الجلوس رادعا لكم عن محارم الله عز وجل وذلك حينما تتذكروا في تلك الآيات التي تقرأونها وتسمعونها ليكن القرآن أعظم زاجر ومانع لكم من حدود الله ومحارم الله تذكروا في آياته وابكوا لعظاته ولكن أعظم معين لكم على البعد عن محارم الله عز وجل فلذلك إخواني لا بد من معالجة الأسباب وكل شيء له سبب يدعو إليه فلذلك ينبغي للإنسان أن يعالج ذلك السبب حتى ينجو من بلائه والله تعالى جزاكم الله خيرا أيضا سؤال له علاقة قد يكون يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ جزاك الله خيرا اني أحبك في الله لقد ذكرت في النقطة الثالثة للصدق مع الله معاشرة الأخيار ولكني عندما أختلط بإخواني الأخيار وأعاشرهم أرى أن إيماني ينقف فما السبب مع العلم أن الإخوان من الناس الصالحين إن شاء الله ولا نذكي على الله أحدا أما ما ذكرته أخي في الله من أن إيمانك ينقص بالجلوس مع الأخيار فوالله عجب عجال الأخيار قوم لا يشقى بهم جليس فإن كان, ينقص فإن كان الجلوس معهم ينقص من الإيمان فقد شقي والله جلوس جليسهم وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عن الله تعالى أنه قال أن القوم الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليس ولكنك, ولكنك أخي زعمت, زعمت أنهم أخيار وربما أنهم ليسوا أخيار يعني على الكمال فالخير الكامل في خيريته يدعوك بقوله يدعوك بعمله يدعوك بسمته فكيف لا يزيد إيمانك نشهد لله أن الجلوس معهم وعشرتهم كلها خير وأنها تزيد العبد من الله قربا وفي الله حبا وفي معاملته صدقا وما وجدنا من معاملة الأخيار والجلوس مع الأخيار إلا كل خير ولكن اختلفت موازين الأخيار في هذا الزمان فأصبح البعض يظن أن الخيرية في إطلاق اللحية وتقصير الثوب فحسب ولكن الحق أن الخيرية في الظاهر والباطل بعضهم يقول الخيرية في الظاهر فقط فإذا كان الإنسان سنته خيرا فهو الخير الذي لا خير وراء خيره وبعضهم يزعم عن الصلاح في الباطن فتجده على معصية الله في سمته لا ينكف عن محارم الله فإن قلت له اتق الله قال لك الإيمان في القلب والصلاح في الباطن والحق الذي أمرنا الله أن نقوله ونعتقده أن الصلاح في الظاهر والباطن والله لو جلست مع أقوام صادقين في خيريتهم لو جلست مع أقوام صادقين مع الله في معاملتهم لقالوا وقادوك إلى الله لأخذوا بحجزك عن النار لقمت من مجالسهم ترضخ ذلك الدمع من خشية الله وقمت من مجالسهم وقلبك كأحسن ما أن ترى إن خشوعا وإنابة وإخباة إلى الله الجلوس مع الأخيار كله خير وبركة ولكن قد الأخيار قد يكون معهم بعض النقص قد يكونوا أخيارا ولكنك لما تجلس معهم قد لا تعينهم على الخير فتسمعهم يغتابون الناس فلا تأمرهم بالكف عن ذلك وتسبعهم ينتهكون محارم الله فلا تنهاهم عن ذلك فكانت العاقبة أن بليت بضعف الإيمان كما بلوا به فبليت به في قلبك عاشر الأخيار الصادقين في الخيرية تجد من الجلوس معهم كل خير تجد في الجلوس معهم زادا يعيدك على المسير إلى الله والثبات على طاعة الله ومرضاة الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه والله كمان هذا يقول فضيلة الشيخ أشهد الله على محبتك بالله أنا رجل أكون في أشد حالات عبادة حيث أني قد أختم جزءا من القرآن في كل يوم وأقوم الليل ولا أجد راحة في نفتي أذكر لي ما السبب جزاك الله خير أما ما ذكرته أخي من تلاوة القرآن وقيام الليل به اولا أدعوك أن تتفكر في الآيات التي تقرأها وأن تقف عند كل آية وبدل أن تقوم بالجزء ما دمت أن الجزء لا تجد فيه الحلاوة التي ينبغي أن تكون عليها فقرأ نصف الجزء ببكاء وخشوع وقرأ ربعه لتفكر وتمعن وتدبر عل الله أن يكسر بتلك الآيات قلبك من خشيته اقرأ القرآن متفكرا متدبرا فإنه خير معين لك على الخشوع والإنابة وأما ما شكوته من الضيق أو ما شكوته من وجود الكدر فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون تفقد مطعمك تفقد مشربك تفقد المال الذي منه تغتذي فلربما كان في مالك ما لا يرضي الله أزوجل فلربما كان فيه مظلوم أكلت ماله ولربما حرمت المحروم حقه فلذلك أدعوك أولا أن تصحح خطأك في ذلك تفقد مالك تفقد جميع أحوالك مع الوالدين مع الإخوان والأخوات مع الخلان كل ذلك تفقد حالك وتتفقد حالك ثق بإذن الله أنك ستصيب الخشوع وستجد لقراءتك حلاوة وطلاوة وتجد لها أثرا فإن الله تبارك وتعالى إذا غير العبد ما به غير الله ما به ان خيرا فخير وإن شرا فشر فلذلك أدعوك أن تتفقد حالك تفقد حالك مع زوجتك فلربما تكون لها ظالما ولربما تكون إليها مسيئا تفقد حالك مع الأبناء والبنات فقد تكون مفضلا لبعضهم على البعض تذقد نفس في جميع حدود الله ومحارم الله فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله واعلم أنك إذا فعلت ذلك فإن الله سيهديك إلى السبب لا محالة فإذا أصبت السبب عالج نسك من خلال السبب وأنت أعلم بنسك من غيرك فهذا الذي أدعوك إليه أما الأمر الثاني فأدعوك إلى الصبر إياك أن يأتيك الشيطان فيقول لك أنت تتعبد الله تقرأ الجزء في اليوم وتقوم الليل ولا تجد حلاوة إذن الله ليس براض عنك إياك أن تربخ لذلك فلعل الله عز وجل يمتحنك ويؤخر عنك الخشوع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله فبإذن الله ستصيب من رحمة الله ورضوان الله ما أنت طالبه وأحبك الله الذي أحببتني فيه والله تعالى رضيلة الشيخ يعيش الشباب آلاما وآلاما بين غرور النفس يعيش الشباب آلاما وآلاما بين غرور النفس واستقارها وبين الرياء والأخلاق فكيف يوازن الإنتان وكيف نزيل هذه الآلام تزيل هذه الآلام وتحقق تلك الأحلام إذا عرفت الخير من الشر والصدق من الكذب والحق من الباطل والضلال من الهدى أدعوك أخي في الله أن تكون محتقرا لنفسك في جنب الله أدعوك أخي في الله أن تحتقر الطاعات أن تحتقر القربات وأن توقنه أن توقن يقينا لا شك فيه ولا مرية أنه لولا رحمة الله ولولا لقف الله ما أصبت شيئا من هذه الرحمة أدعوك أخي لكي تكسر الغرور من نفسك أن تحتقر نفسك في جنب الله وأن تعلم علم اليقين أنك على الضلال إلا أن يهديك الله وأنك على العذاب إلا أن يرحمك الله وأنك على الضلال إلا أن يهديك الله ثق بذلك واجعله في حسبانك واجعله في يقينك لا تغتر بنسك ولا تغتر بالأقوال والأفعال فإن الأمور بخواتمها وإن الأعمال الصالحة العبرة بقبول الله لها فلذلك أدعوك أن تحتقر نسك وأن تأتسي بالسلف الصالح إذ كانوا لأنفسهم محتقرين وللعبادة في جنب الله مستقلين فكن معهم واهتدي بهديهم ولا تغتر بطاعة ولا قربة وأما الآمال فخير الآمال ما كان مرضيا لله عز وجل زن الأمور بميزانها وحقق الاعتقاد فيها بما بيّن الله لك في كتابه وبين لك على لسان رسوله يكن في ذلك صلاح الأمور فإن الله عز وجل سمى القرآن فرقانا وسمى وسمى وسمى ووصفه بكونه هدى لكي تهتدي به وتعلم الخير من الشر والحق من الباطل فلا تغتر بالطاعة ولا تغتر بأي عمل صالح تفعله في جنب الله إن أنفقت لوجه الله فقل في نفسك أنا والمال من كل الله وهذا قليل في إحسان الله به وإن قمت في الليل راكعا ساجدا فتذكر نعمة الله عز وجل عليك بالركوع والسجود والهج بالثناء على الله وحمد الله وقل بلسان حالك ومقالك لو تقطع لساني في حمد الله على هذه النعمة ما أديت شيئا من حقه احتقرنا السكفيجا بالله تصيب السداد تصيب الصواب والرشاد وكذلك إياك والآمان العريضة فكم من أقوام هلكوا بآمالهم كم من آمان او رده الرجال موارد الهلاك والردى كم من اقوام مناهم الشيطان بالغرور حتى هلكوا فإياك أن تكون ذلك الرجل وأنت على نفسك بصيرة والله تعالى أعلم يقول فضيله الدكتور السلام عليكم الله وبركاته ما هو القدر الواجب تعلمه من العقيدة الإسلامية تفيدون معجورين أما الدكتور فأنا متنازل عنها وللشيخ أبو بكر حفظه الله أبو زيد رسالة تغريب الألقاب العلمية الله المستعان أما القدر الواجب أن تعرف الله بأثنائه وصفاته أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل أن تجس مع إنسان عالم يبين لك أصول الإيمان وأركانه والأمور التي تفشت خاصة في هذا الزمان من نواقب العقيدة من الاستغاثة بغير الله والاستجارة بغير الله حتى إذا أصبت هذا القدر بعد ذلك يأتي مقام فرض الكفاية إن أحببت أن تصيبه فلك ذلك والله تعالى يقول فضيلة الشيخ بعض, ال... بعض الموظفين في الأجهزة الحكومية إذا حضر إلى توقيع الصباح يحضر في الساعة الثامنة إلا بعض ثقائف ويكتب في دفتر الدوام في السابع والنقص وإذا نفح عن هذا المنهج قال هذا ليس بكذب فهل عمله هذا يعتبر من الكذب وإذا دون الساعة كما هي وإذا دون الساعة كما هي يقول هذا من لا يجوز للانسان ان يكتب او يقول الا ما هو مطابق للحقيقه فان الله تبارك وتعالى اوجب ذلك على عباده وفرضه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يجب عليك إذا خطط بيدك أن تخط ما هو الحق والواقع لا تزيد على ذلك ولا تنقص منه إن جئت السابعة فاكتبها السابعة ولو غضب عليك من غضب وإن جئت الثامنة فاكتبها الثامنة ولو غضب عليك من غضب فاصدق مع الله عز وجل وإياك أن تلقى الله عز وجل غاشا في معاملتك والله تعالى أعلم وأما قولك هل كتابتها من الصدق نعم من الصدق الذي هو فرض لازم عليه ومن هذا يعلم أن الكثير يقع في هذا الخطأ والواجب الصدق في في جميع ما يكتبه الإنسان والله تعالى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يا شيخ أجد في نفسي فترة عن الخير أحيانا عندما أكون بعيدا عن إخواني في الله بينما أشعر برغبة في العمل عندما أكون معه فهل ينافي هذا الثلق مع الله؟ هذا فيه تفصيل إذا كان جلوسك بين الأخيار يدعوك إلى الخير فإنك لا تخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون السبب الداعي لك إلى الخير انهم يشاهدوك وينظروا اليك ويحبوا وتحبوان يطلعوا على ذلك منك فهذا من النفاق والرياء والعياذ بالله فاتق الله واستغفر الله ثم تبيئ اليه من ذلك وامما الحالة الثانيه فهي أن يكون ان تكون نفسك ان تكون نفسك محبة للخير وتفعل الخير من باب الاقتداء بهم لا تفعله من أجل ارضائهم ولا من أجل أن يطلعوا على ذلك منك وإنما فعلته لأنهم لما فعلوا الطاعة أحببتها من أمثلة ذلك كنت مع الأخيار فبدت ليلة معهم فوجدت هذا يقوم يصلي أنت لا تقوم الليل لكن لما رأيت زيدا يصلي ورأيت هذا يطلو القران فيبكي رقت نفسك وخشع فؤادك فقمت وصليت هذا ليس من الرياء هذا ليس من الذياء كما بين ذلك المحققون لأن النفس فيها إقبال وإدبار والقلوب تحب الخير وترتاح إليه وتسمو إليه وتجد الطمأنينة به فإذا كانت بعيدة عن يذكرها عن الخير لم تفعله وإذا كانت قريبة ممن يذكرها من الخير فألت فلذلك فعلك لذلك أمام إخوانك إن كان مقصودك محبة الخير لما رأيت الخير فهو خير والله تعالى أعلم يقول هل ترك فعل ما خوفا من أن يوطف الإنسان بالصدق مع الله دليل على الصدق مع الله ترك الطاعة خوف الرياء أو خوف تناء الناس عليك لا ينبغي بل ينبغي عليك أن تجاهد وتجالب وتصبر وتصابق وإن حصل منك رياء فاستغفر الله ثم تبهيليه تجد الله غفور رحيما ولذلك يا من زيغ الشيطان وتوهينه للإنسان أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في المسجد أو يقوم يتركع أو أراد يترون القرآن جاءه الشيطان وقال له أصدق مع الله لا تكن مرائي أترك تلاوة القرآن هذا من الشيطان وهذا من الشيطان فينبغي ألا نزهد في الخير وأن لا نبتعد عن الخير بهذه الوساوس والخطرات اقرأ القرآن أمام الناس وفي حضور الناس وجاهد أنت تقرأ وهذا يقرأ يمتلئ المسجد من القارين المرة الأولى قد يصيبك نوع الغرور والمرة الثانية يضعف ذلك الغرور ثم يضعف حتى تجد نفسك كاحسن ما أن ترى صدقا وعبودية لله فلا تترك الطاعة من وساوس الشيطان وخطراته بل جاهد نفسك واستبر وصابر والله معينك والله تعالى فضيلة الشيخ محمد <تصفيق> أني أحبك في الله لقد تعودت على الكذب في جميع الأشوال حتى مع الله ولا أستطيع أن أترك هذه الحالة هل يوجد هناك حل زالت أن يقول كيف معالجت الشهوة مثل الزنا والنواب وغيره وكيف العلاج أخي الله بليت بالكذب حتى مع الله فأعزيك أعزيك بعظيم خسارتك وأعزيك بحرمان الربح مع الله عز وجل ولا أقنطك من رحمة الله ولا أؤيسك من روح الله فكم من عباد كانوا كاذبين نقلهم الله إلى درجات الصادقين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال بعض العلماء قد يكون العبد قد يكون العبد كأشد ما أن ترى معصية لله ثم يكرمه الله بالطاعة قالوا لأن الإنسان لا يعرف قدر هذه الطاعة إلا إذا عرف ضدها فلذلك أخي في الله أدعوك أن تتق الله عز وجل في نسك أما العلاج فأذكرك لو أنك في السياق أذكرك لو أنك في حسرة الموت وشدة الموت وكرباته وسياقه أكنت ترضى أن تلقى الله عز وجل بهذا العمل أذكرك أخي لو أنك في القبر ضجيعا وحيدا فريدا لا مال ولا بنون إلا هذه الأعمال الصالحة فجئت إلى ذلك القبر ترجو أن يكون لك ما يؤنسك من تلك الوحشة فوجدت الأمور بخلاف ذلك وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هذا الذي بليت به سببه الجهد بالله ولو عرفت الله ما كذبت على الله ولو عرفت الله ما نطق لسانك ولخرس عن حرمات الله عز وجل وحدود الله ولو عرفت الله ما كنت جريئا على أن تكذب على خلق الله عز وجل يا هذا أذكرك الأخرص الذي لا يستطيع الكلام تذكر نعمة الله عليك باللسان إذ أعطاك وحرم غيرك فكان جزاء نعمة الله أن تكفر الله عز وجل في نعمته اتق الله فيما تقول اتق الله فيما تعمل وارهض من عذاب الله ونقمة الله فإن لله سطوات وإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وأما الأمر الثاني إذا دعتك نفسك للكذب مع عباد الله فضع نفسك موضع من, يك... من تريد أن تكذب عليه ضع نفسك موضع من تريد أن تكذب عليه ان كنت في عمل إن كنت في وظيفة فجاءك إنسان يريد حقا من حقوقه فقلت له إيه غدا أو منيته بأمان كاذبة أكنت ترضى أن تكون مكانا فيقال لك مثل ذلك ارضى لعباد الله ما ترضاه لنفسك فلن تكون مؤمنا حقا حتى تشد لأخيك ما تحب لنفسك اتق الله في نفسك اتق الله في ظاهرك وباطلك وسرك وعلانيتك أدعوك أن تدعو, الى الله, ان تدعو الله في ليلك في نهارك في صبحك ومسائك وأن يجعلك من الصادقين وأن يصرف عنك الكذب مع الله ومع خلقه وهذا هو خير ما أوصيك به وتذكر الآخرة فإن ذكرها أعظم معين على الصدق والله تعالى أعلم أما معالجة الشهوة فعلاجها أن تطلب الحلال وأن تعرض عن الحرام أن تستغني بالحلال عن الحرام أن, تعف أن تستعف فيعفك الله عز وجل يا أيها العاصي بشهوتك إن كان الله أغناك بالحلال فلم لا تستغني بغناء الله عز وجل يا أيها العاصي بشهوتك تذكر من عصيت الله عز وجل لو كانت أختك أو أمك أو بنتك أكنت ترضى لها أن يصاب حد الله عز وجل فيها اتق الله في محارم الله واتق الله في أعراض المسلمين اتق الله أن يكون خصومك بين يدي الله وأن تكون لك الفضيحة على رؤوس الخلائق خاصة إذا كان الإنسان قد متعه الله بالحلال فلم يستغن بذلك الحلال ومضى إلى حدود الله لكي لكي يفسد بيوت المسلمين لكي يفسد أعراض المسلمين فوالله حاله أسحال والعياذ بالله وكم سمعنا وكم رأينا من سطوات الله في أقوام ما استحوا من الله متعهم بالحلال فما استغنوا ومتعهم بالطيب فما رضوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الاستقر وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعاه وأن يجزي كل من ساهم في إعدائه وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخوة سمع هذا الشريط وانتفع به أن لا على إخوانه الذين شارقوا في إعداده وتقديمه بدعوة برفر غيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثل هذا وآخر دعوانا قال الحمد لله رب العالمين أحبة نرحب بملاحظاتكم وآرائكم وزوجهاتكم وستكون موضع خنايتنا واختمامنا عند صدور الطبعة الثانية من هذا الإصدار بإذن الله مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة في لفون 4 4 0 7 8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته